ويقول الذين آمنوا لولا نزلة سورة فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال وذكر فيها القتال ورأيت الذين في قلوبهم مرضي ينظرون إليك ينظرون إليك نظر المغشى عليه من الموت فأولى لهم قاعة وقول معروف فإذا عزم الأمر فلو صدق الله كان خيرا لهم فهل عسيتم ان توليتم ان تفسدوا في الارض وتقطعوا ارواحكم قلائك الذين لعنهم الله فاصمهم فاصمهم واعمائا فَلا يَتَدَبَّرُونَ القرآن أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا إِنَّ الَّذِينَ ارْتَدُّوا عَلَى أَدْبَارِهِم مِّن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 الله وكره رضوانه وكره رضوانه فاحبط اعمالهم ام حسد الذين في قلوبهم مرض ان لن يخرج الله أضغانهم